ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتقلقوا عن رسول الله ولا يرضبوا بأنفسهم عن نفسه لا كان لأهل بَلْ كَأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَفْقَهُونَ بَلْ كَأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يرؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به